شبكه مزامير داوود تقدم اللهم في ليلتنا هذه اجمعين اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه اجمعين اللهم اغفر في ليلتنا هذه اجمعين وهب المسيئين منا للمحسنين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا في ليلتنا هذه ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا ضالا إلا هديته ولا غائبا إلا رددته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك لضولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك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 اللهم لا أحزاننا واذهب هممنا وغمنا وساقنا ودليلنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم اللهم احفظنا بالقران قائما واحفظنا بالقران قاعدا وَحْفِظْنَا بِالْقُرْآنِ رَاقِدِينَ وَلا تَشْمِتْ بِنَا عَدُوًّا وَلا حَاسِدًا يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ فَرِّجْ هَمَّ الْمَهْمُومِينَ وَنَفِّسْ كَرْبَ الْمَكْرُوبِينَ وَاقْضِ الدَّيْنَ عَنِ الْمَدْيِنِينَ واشف بلطفك مرضانا ومرضى المسلمين اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فانك تعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين إلهنا ومليكنا وسيدنا وحبيبنا بلغنا في الآثار عن نبيك صلى الله عليه وسلم أن أرجى ليلة لإدراك ليلة القدر ليلة سبع وعشرين فهذه ليلة الرجاء وأنت المرجو وإليك الدعاء نسألك يا الله أن تجعل لنا من ليلة القدر أنفر الحظ والنصيب اللهم لا تحرمنا من فضل ليلة القدر اللهم اجعلنا ممن أدرك ليلة القدر فغفرت له الذنوب وسترت له العيوب وكشفت عنه الكروب وأعتقت وقبته من النار اللهم جئناك وكلنا أمل أن ندرك ليلة القدر وأنت أكرم منزول عليه وأبر مسؤول ما لديه نسألك يا الله بواسع فضلك وجودك أن تجعلنا ممن أدرك ليلة القدر ففاز بالمطلوب ونال المرغوب ونجا من المرهوب إلهنا وحبيبنا وخالقنا بلغنا عن نبيك صلى الله عليه وسلم أنك تنزل إلى السماء الدنيا كل ليلة إذا بقي ثلث الليل الآخر نزولا يليق بجلالك وكمالك فتناديه هل من سائل فأعطيه هل من تائب فأتوب عليه هل من مستغفر فأغفر له نعم يا ربي نعم يا ربي نعم يا ربي نعم يا رب نريد ان نتوب اليك فتب علينا نريد ان نتوب اليك فاعنا اللهم اعنا على التوبه اللهم اعنا على التوبه اللهم, على التوبة اللهم اخرجنا من اوحال الذنوب اللهم نقنا من أدناس المعاصي والذنوب اللهم نحن الواقفين على بابك نسألك يا الله أن تغفر لنا نسألك يا مولانا أن تعطينا من خزائن فضلك وجودك اللهم إنا نسألك يا الله بحق لا إله إلا الله بحق وحدانيتك وكبريائك وعزتك ووحدانيتك وجبروتك لا شريك معك ولا إله معك لا إله إلا أنت سبحانك نسألك يا سيدي ونتضرع إليك وكلنا أمل أن لا تردنا وكيف تردنا وأنت أكرم الأكرمين وكيف تخيب رجاءنا وأنت أرحم الراحمين نسألك أن تعتق رقابنا من النار اللهم إنا نشهدك على رؤوس الخلائق من عباده أنه لا طاقة لنا على نار الدنيا فكيف بنار الآخرة اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم انك تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وعلى نيتنا ولا يخفى عليك شيء من أمرنا نتوسل إليك ونمرغ جباهنا على بابك ونتذلل بين يديك حاجتنا إليك يا رحمن ألا تحرقنا اللهم احفظنا من النار اللهم احفظنا من النار اللهم احفظنا واحفظ آباءنا وأمهاتنا وأحبابنا وأصدقاءنا ومشايخنا من النار إلهنا وحبيبنا وسيدنا أمرتنا بالصيام والقيام ونحن نعترف بين يديك أننا مأصمنا صيام الأبرار ولا قمنا قيام الأطهار وفرطنا في حقك بالليل والنهار ولكن نعلم أنك أنت العزيز الغفار نرجوك ونتوسل إليك ونتضرع إليك إن لم تكن قبلتنا فيما مضى فاقبلنا الآن يا ملك ليس تشبهه الملوك يا مالك كل مملوك نسألك إن لم تكن قد قبلت من ناصي أمنا فيما مضى وقيمنا فاقبلوا منا الآن اللهم لا تجعلنا ممن حظه من صيامه العطش ومن قيامه السعر والتعف اللهم ما أخمنا بحقك ولا أدينا العشر ولا العشير منها تستحق من العبادة ولكن نرجوك نرجوك يا سيدي ونؤمن فيك الخير ألا تحرقنا بالنار وأن تجعلنا يا رب ممن أدرك ليلة القدر فنجى من النار اللهم إنا نتضرع إليك أن تنزل علينا الآن سكينة من عندك اللهم إنا نسألك أن تكتبنا الآن جميعا في ديوان السعداء وأن تجعلنا من أهل الجنة يا ذا العطاء والمنة يا رب لا ترد أحدا خائبا يا أرحم الراحمين هم القوم لا يشقى بهم جليسهم هم القوم لا يشقى بهم جليسهم يا رب لا تجعل معنا أحدا شقيا ولا محروما تجاوز عنا جميعا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إن رمضان قد أشرف على الرحيل وبدت شموسه على أطراف النخيل اللهم إنا نسألك أن تعيده علينا أزمنة عديدة وأعواما مديدة اللهم أعد علينا وقد تحقق للأمة العز المنشود والنصر الموعود اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأحمل حوزة الدين اللهم كل إخواننا المستضعفين من المسلمين في كل مكان اللهم إن القهر قد طالهم وإن الظلم قد علاهم خُرِّبَت ديارهم قُتِلَت أطفالهم يُتِّمَت نِسَاؤُهُمْ وَلَا يَخْفَى عَلَيْكَ شَيْءٌ مِنْ أَمْرِهِمْ اللهم انا نسالك ان تعز الإسلام والمسلمين اللهم كل اخواننا في غزه اللهم كل اخواننا في غزه اللهم كل اخواننا في غزه اللهم انصرهم نصرا مؤزرا اللهم انصرهم نصرا مؤزرا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 يا سميع الدعاء اللهم حرر المسجد الأقصى من يد الظالمين اللهم خلصه من يد الآثمين اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات اللهم إنك عفون تحب العفو فأفو عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا يا رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم احفظ بلدنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم احفظ بلدنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم من أراد أن يفتننا في بلدنا هذا فاكفناه بما شئت وكيف شئت يا عزيز يا مقتدير اللهم من أراد بلدنا بمكر أو سوء فاجعل كيده في نحره ورد سهمه إلى صدره اللهم فق إمامنا وولي أمرنا وملكنا محمد السادس لما تحب وترضى اللهم كن له عونا وسندا وارزقه من لدنك نصرا ومددا اللهم يسر له كل الأمور يا عزيز يا غفور اللهم استعمله فيما يرضيك اللهم اجعله من عبادك الصالحين اللهم اجعله من عبادك الموصولين بك يا ذا الجلال والإكرام اللهم ادخله في سترك وفي كنفك الذي لا تخرقه الرماح ولا تهتكوا الرياح اللهم احفظه في ولي عهده وفي كل أهله واحفظه في شعبه يا ذا الجلال والإكرام وارحم برحمتك الملكين محمد الخامس والحسن الثاني اللهم أدخل عليه في قبرهما الضياء والنور والفسحة والسرور برحمتك يا عزيز يا غفور اللهم يا ربنا اختم لنا شهر رمضان بغفرانك والنجاة والعتق من النار اللهم ثبتنا على الأعمال الصالحة بعد رمضان اللهم لا تجعلنا ممن لا يعرفونك إلا في رمضان اللهم ثبتنا في زمن الفتن اللهم ثبتنا في زمن الفتن واربط على قلوبنا واملأ قلوبنا بحبك واستعمل جوارحنا في طاعتك واصرف من قلوبنا كل ما يصرفنا عنك لذنا بجنابك واحتمينا بحماك اللهم احفظنا من كل حاسد اللهم احفظنا من كل حاقد اللهم رد كيد الحاسدين في نحورهم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 اللهم ارزقنا حب القرآن اللهم ارزقنا حلاوة القرآن اللهم ارزقنا التلذذ بالقرآن اللهم ارزقنا فانرقنا فهم القرآن اللهم ارزقنا الاحتكام إلى القرآن اللهم نور حياتنا ب القرآن اللهم احفظ بلادنا بالقرآن اللهم اختم حياتنا بالقرآن اللهم نور قلوب قلوبنا بالقرآن اللهم نور قبورنا بالقرآن اللهم احشرنا تحت ظل القرآن اللهم احشرنا مع صاحب القرآن الذي أنزلت عليه القرآن اللهم إنا نسألك في هذه الليلة المباركة التي لا يرد فيها السؤال لمن أتى بشرط الامتثال نرجوك يا الله أن ترزقنا من يد سيدنا محمد شربة شربة هنية مريئة لا نضمأ بعدها أبدا اللهم اجعلنا ممن يقبل يديه اللهم اجعلنا ممن يقبل يديه اللهم اجعلنا ممن يعانقه <تصفيق> اللهم رضي عنا حبيبك يوم الرضا اللهم ارزقنا من يديه الشريفة شربة لا نظمع بعدها أبدا اللهم اجعلنا نلقه ضاحكا لنا معانقا لنا يا ذا الجلال والإكرام يا ربي لم نره في الدنيا فلا تحرمنا رؤيته في الآخرة وأدخلنا الجنة معه يا ذا الجلال والإكرام نقسم عليك بلا إله إلا الله نقسم عليك بلا إله إلا الله أن تعتق رقابنا من النار اللهم هؤلاء عبادك جاءوك من كل مكان جاءوا في هذه الليلة المباركة يقصدونك ويرجونك اللهم لا تردهم خائبين ولا عن بابك مطرودين اللهم أعتق رقابهم من النار أجمعين اللهم اشف مرضاهم وارحم موتاهم واقض حوائجهم ولا تصرفهم من هذا المكان إلا بذنب مغفور وسعي مشكور اللهم ارحم جميع موت المسلمين اللهم أدخل عليهم في قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين وفي مراتع الدود آمنين اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا وأعمامنا وأخوالنا وأشياخنا وأحبابنا الذين صاروا إليك اللهم اغفروا برحمتك اللهم تولهم بعنايتك اللهم إنهم الآن في ضيافتك وأنت أرحب الراحمين اللهم اغفر لهم اللهم إنهم أحسنوا إلينا غاية الإحسان فأحسن إليهم كمال الإحسان اللهم اجعلهم في روح وريحان وريضا ورضوان ورب راض غير غضبان اللهم أنت العوض عنهم يا ذا الجلال والإكرام اللهم إن فقدهم أليم شديد ولا حول ولا قوة إلا بك اللهم أصلح ابناءنا وأبناء المسلمين اللهم اجعلهم من حملة القرآن اللهم اجعلهم من حملة القرآن اللهم, حملة القرآن اللهم يا ذا العطاء والمنة اجعلنا من أنصار الكتاب والسنة يا ذا العطاء والمنة اجعلنا من أنصار الكتاب والسنة حتى نموت على ذلك وحتى نلقاك ونحن سجود بين يديك ونحن نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم إنا نشهدك على رؤوس الأشهاد من عبادك ونشهد حملة عرشك وكل مخلوقاتك أن نوقن ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فأوجب لنا بها الجنة وأعتق بها رقابنا من النار يا عزيز يا غفار اللهم يا فالق الحب والنوى يعطي لكل امرئ ما نوى لرحمتك يا أرحم الراحمين اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد عليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وفي معافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي أنا عليك أنت كما أثنيت على نفسك وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الله أكبر